صرخة رزان ألا يوجد في هذا الكون أداة تدريب غير ابنتي كي تمارس عليها أخطاءكم بهذه الكلمات أطلق والد رزان دموعه طهرا ماما بابا أنا تعبه لأبغانا وبهذه الكلمات فتمت رزان قصة عمرها القصير واعتذرت للحياة ورفرفت بجناحيها إلى عالم الآخرة تاركة خلفها أبوين عاجزين حتى عن الدم وسلسلة من الأخطاء الطبية التي لن تنتهي ولوحة كبيرة قلقت على جدار الزمن كتب عليها بأي ذنب قتلت طالت الرحلة ونلي من كان اليام مكان هقوتي فوق النجوم ولا تجي من دونها وعقب مسرجة الخيول الصفر وطلقت العنان اخنقتني كل عبرة بيحت مكنونة <تصفيق> والله ني كل ما المحصوره الطفله رزان اتهجا كل الليثر واللي عيونها كنها كانت تقول ان ما به كانت تغط عن القريب طعونه والله كل ما المحصورة الطفلة رزان أتهجى كل سر اللي حكته عيونها كنها كانت تقول إن الزمان ما به أمان وكنها كانت تغضب عن القريب طعونها كنها كانت تقول إن العشر صارت ثمان حياتنا ما عرفنا شكلها ما علمناها كأنها دف قلبي دمنا يستهان وكأنها يا مس انا دنيا عيشتني كأنها بين نفسي آه من غدر الزمان ومن هو اللي ساحل الورد بيض كفونها وكتبد بين نفسي اهمن غدر الزمان ومن هو اللي لبس ساحل الورد بيض كفونها لقيت فيها البراءه وطفوله والحنان ومن هو اللي للأمانه و يخونها ومن هو اللي في مغيب الشمس وضياها مدان ومن هو اللي زود الاحزان في محزون غنا وصحيح الموت حق غير رب العرش فان بس نجدر نحفظ البشار ونصونها ويعسى ما مر دارس ويرحمك ربي رزال ويشفع بكل من على الفرق كاتك عيونها